ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا, لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم ضمة مقتصرة وكثير